ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ومشي وفي ثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عليم الا فصف فتابع عليكم فقراؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تلسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظما واستغفر الله ان الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وفيا بك فطهر والرجز فاجر ولا تمن تنستكبر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم اذي يوم عسير على الكافرين غير يسير زوجني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممنجودا أننين شهودا وما هلت له تمهيدا ثم يقمع ان ازيدك الا انه كان لاياتنا عنيدا سورهقه صعودا